وَاتَّقُوا الله الذي تساءلون بِهِ والأرصام إن الله كان عزيكم رتيبا وآتوا اليتامى أموالهم وَلَا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن كفتم ألا تقشطوا في اليسامى فانكحوا ما طاب لكم من النشاء مثنى وثلاث واربا فإن كفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذال فعلنا ألا تعولوا وآتوا النشاء صدقاتهن نحلاً فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تأتشفاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واخسوهم وقولوا لهم قولا معروفا أولتَرُ الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّتَاحَ فَإِنَّ أَشْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا مُتَدْعَوُوا إلَيْهِمْ أموالَهُمْ فَتَدْعَوُوا إلَيْهِمْ أموالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُهَا بِشَرَافٍ وَبِذَرَنْتَيْ يَكْبَرُونَ وَمَن كَانَ غَنِيمًا فَلْيَسْتَعْفِفَ وَمَن كَانَ كَبِيرًا فَلْيَأْكُلَ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ دَخَلَ ذٰلِكَ إِلَيْهِمْ أَمْوَالُهُمْ فَاشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللّٰهِ شَهِيدًا لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مفروضا وَإِذَا حَضَرَ الْإِسْنَ لَهُ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِين فَرِيضَةٌ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُنَّ قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سديدا.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 ولكم نصف ما فرك أزواجكم إن لم يكن لهن ولدا فإن كان لهن ولدا فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولدا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 فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث بعد وصية يوصى بها أو دين غير قضار وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يطله جنات تجري من تحتها الأنهار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 فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهم المرض أو يجعل الله لهم سبيلا والذان مِنْكُمْ منكم فآذوهما فإن تابع أصلحا فاردوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذ حضر أحدهم الموت قال إني دبت الآن ولا يموتون وهم قصار ولا إتعدنا لهم عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترتش أخرهم ولا تعذلهم ولا تعذلهم نلتلهم ببعض ما سيت إن لا أي عسينا مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فأسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن بالطارة فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم نيذاكا غريضا ولا تنكحوا ما نتحاباؤكم من النشاء إلا ما قد شلف إنه كان فاحشة ومقت وسائر أسرى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وأعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخ وبنات الأخ وبنات الأخ وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة.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 وخَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَآمِنَتْ جَمِيعُهُمْ بَيْنَ الْأَرْضَيْنِ لَمَّا إلا قَضَى سَلَفٌ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا وَالْمَصَانَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وحل لكم ما وراء ذلك أن تبتغوا بأموالكم الشيء الغير مشافحين وما استمتعتم به منهن فعاتهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد فريضة الله كان عليم خفيها ومن لم يستطع منكم طولا أن ينجح المصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم ومن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضهم بعض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 ذلك لمن حشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديركم شنن الذين منه قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم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 بينكم بِالْبَاطِلِ إلا أن تكون تجارة عن تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَمْلِكُوا مَا لَمْ تَدْفَعُوا فِيهِ الْمَعَادِلَ وَمَتِّعُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ مِنْ خَيْرٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تُرِيدُونَ بِهِ إن تجتنبوا كبائر ما دون عنهم تقر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلاً كريماً ولا تتمنوا ما خضّل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب من مكتسب وللنساء نصيب مكتسب وَشَأَنَ اللَّهِ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا وَلِكُلٍّ إن جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ أَعْطَيْتُم مَالَهُمْ تُؤْتُونَهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا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 والتي تخافون أن يشوزهن فائتهن ويهجرن في المضادع وضربون فإن أطعناكم فلا تبعوا عليهم سبيلا فإن أطعناكم فلا تبعوا عليهم سبيلا إن الله كان عليا كبيرة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 وبذل القربى واليتامى والمساكين والجاري بالقربى والجاري الجنوبي والجاري بالقربى والجاري الجنوبي والصاحب في الجنب وابن السرير وما ملكت ايمانكم ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويبطنون ما آتاهم الله من فضله وأعدنا للكافرين عذاباً مهينا والذين ينفقون أموالهم رياءً الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرين فشاء قرين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 كيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوا بهم الأرض ولا يكتمون الله حديدا يا أيها الذين آمنوا لا تقرهوا الصلاة وأمتم شكارا حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عبر سبيل حتى تغتسلون وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم أو جاء أحد منكم من الغائض أو لمشت نشاء فلم تجدون أَلَمْ تَرَوْا مَا إِنْ فَتَيَنَّ مُصْطَدَنَ صَيْباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عفوا غَفُورًا رَّحِيمًا أَلَمْ تَرَيَنَّ الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلَّ الله أعلم لأعزائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضع ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمعين ورائنا ليهم بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمعوا وانذرنا لكان خيرا لهم وأقوى ولكن لعلم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم قبل أن نطمس وجولا فنردها على أدبارها أو, أو نلعنهم كما لعناها الصعب السود وكان أمر الله مفعولا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 انظر كيف يفترون على الله انفرم وكفى به إثما مبينا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون في الجفت والطاغوط ويقولون, ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدا من الذين آمنوا أولئك الذين نعنه الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصير من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يشدون الناس على ما آتاه الله من فضله وَآتَيْنَا آدَمَ آل وَآلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا وَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ فَسَّدَ فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ مَصِيرًا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا شَوْفَ نُصْلَى النَّارَ كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا الْعَذَابَ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 اِن تَنَازَعْتُمْ في شَيْءٍ فَرُدُّوهُ اِلَى الله وَالرَّسُولِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَأْوِيْلًا اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يَجْمَعُوْنَ اَمْوَالَهُمْ عِنْدَ اللّٰهِ وَيَزَّكُّوْنَهَا قَالُوْا اَن نُّضَارِعَ قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الضاغوت وقد همروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول رأيت المنافقين يسدون عنك سدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوا فيحلكون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلموا الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعرضهم وقل في أنفسهم قولا بنيضا وما أرسلنا من رسول إلا ليُطاع به الله ولو أنهم اضلموا أنفسهم جاءوا فاستغفر الله فاستغفر الله واستغفر له الرسول لوجد الله تواب الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدون في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أننا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوا إلا قليل منهم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 ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصليفين والشهداء والصالحين وحسم أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما يا أيمن الذين آمنوا خذوا حجرًا صنفروا ثوابًا أو إنفروا جميعا وإن منكم لمن لا يبصق أن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي قال قد أنعم الله علي إن لم أكن معهم شهيدا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 ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أَوْ يغلب فسوف نغتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمشتضعفين من الرجال والنساء والولدان والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا وجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في شبيل الله والذين كفروا يقاتلون في شبيل الطاروت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وعظيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إلى فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو عشد خشية وقالوا ربنا لمَ كتب سَعَلينا القتالَ لَهُ لَأَخَّرْتَنَا إلَى أَجَلٍ قَريبٍ وَالْمَتَاعُ قل الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى وَلَا تُظْلَمُنَ فَتِيلَ أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوِّهِمْ شَيَدَ وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم شيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادوا ليفقون أديدا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 ويقولون طاعة فإذا فرجوا من عند فبيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يخطب ما يبيتون فاعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اعتلافا كثيرا وَإِذَا جَاءَهُمْ عَمْرٌو مِنَ الأَمْنِ أَوْ صَوْفٍ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ إلى إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَتَبِعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين, وحرّض المؤمنين عسى الله أن يكف بعثا الذين كفروا والله أشد بعثا وأشد تنبيلا من يشفع شفاعة أسنة يكون نصيب منها وَمَا اشْتَكَى ذَٰلِكَ شَيْئًا يَكُنْ لَهُ فِتْنٌ مِنْهَا وَتَأَنَّى اللَّهُ عَلَاكُمْ شَيْئًا قِيتَا وَإِذَا حِييتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِهَنَّ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا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 وَالْدُّوَلَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا تَفَرُونَ فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أُولِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي شَبِيلِ الله فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَقُتِلُوهُمْ حَيْثُ جَتَّوْهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيَاءً وَلَا نَصِيرًا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميتاق أو, أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم ألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأملوكم ويأملوا قومهم كلما رضوا إلى الفتن أركشوا فيها فإن لم يعتجلواكم ويلقوا إليكم السلام ويقضوا أيدיהם فقضواهم فقضواهم وقتلواهم حيث ركضموهم وهلا جعلنا لكم عليهم شرفا مبينا وما كان للمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى الله إلا أن يصدق فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير ركبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم مثالهم فدية مسلمة إلى أهله فدية مسلمة إلى أهله وتحرير ركبة مؤمنة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 تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغالم كثيرا فذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون كثيرا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 قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا